صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة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 وأوحى إلي هذا القرآن لأذركم وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشَدُّونَ إِنَّمَا اللَّهُ آيَةٌ أُخْرَى قل, لا أشهد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إنا ذا إلا أساطير الأولين وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَأُمِّيَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى أَظْهُورِهِمْ أَلَا سَاعَةٌ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا عَلَيْبُهُ وَلَهُ وَلَتَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَثْنَاءَ تَقِيلُونَ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 فإن استطعت أن تبتقي نفقا في الأرض أوسل من في السماء فتأتيهم, فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين